م و س و ل ه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي إيه ي الاسلاميه ك نعبد و ك ن ت ع ب بنا ا ص ر ط ا ل س ت ق م وصراط الليل ن ع Wow. في الليل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ف ل و ا ل ف ل ك ا ل ت تجري ي في ا ل ب ح ر ا م ي ه م و س و ن ه النابلسي ل ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا